الحمد لله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق الذي جعل من الملائكة رسلا ينفذون أوامره القدرية ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي وقواهم على أداء ما اتمنهم عليه فمنهم ذو جناحين وذو ثلاثة وذو أربعة يطير بها لتنفيذ ما أمر به يزيد الله في الخلق ما يشاء من عضو أو حسن أو صوت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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانى تؤفكون يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم بقلوبكم والسنتكم وبجوارحكم بالعمل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 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِن يُكَذِّبكَ قَوْمُكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ فَاصْبِرْ فَلَسْتَ أَوَّلَ رَسُولٍ كَذَّبَهُ قَوْمُهُ فَقَدْ كَذَّبَتْ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلَهُمْ مِثْلَ عَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَإِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا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 إنما وعد الله به من البعث والجزاء يوم القيامة حق لا شك فيه فلا تخدعنكم لذات الحياة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح ولا يخدعنكم الشيطان بتزيينه للباطل والركون إلى الحياة الدنيا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون إن من حسن له الشيطان عمله السيء فاعتقده هو حسنا ليس كمن زين الله له الحق فاعتقده حقا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا مكره له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 فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي بعث الرياح فتحرك هذه الرياح سحابا فسقنا السحاب إلى بلد لا نبات فيه فأحيينا بمائه الأرض بعد جفافها بما أنبتناه فيها من النبات فكما أحيينا هذه الأرض بعد موتها بما أودعناه فيها من النبات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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ إِن تَدْعُوا مَعْبُودِيكُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ فَهُمْ جَمَادَاتٌ لَا حَيَاةَ فِيهَا وَلَا سَمْعَ لَهَا وَلَوْ سَمِعُوا دُعَاءَكُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّقْدِيرِ لَمَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَبَرَّءُونَ مِنْ شِرْكِكُمْ وعبادتكم إياهم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 ويأتي بخلق جديد بدلكم يعبدونه لا يشركون به شيئا وما إزالتكم بإهلاككم والإتيان بخلق جديد بدلكم بممتنع على الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازره وزر أخرى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 ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزلة كما لا يستوي الأعمى والبصير ولا يستوي الكفر والإيمان كما لا تستوي الظلمات والنور ولا تستوي الجنة والنار في آثارهما كما لا يستوي الظل والريح الحارة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 فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها بعد أن سقينا أشجارها منه ومن الجبال طرائق بيض وطرائق حمر وطرائق حالكة السواد ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومن الناس ومن الدواب ومن الأنعام الإبل والبقر والغنم مختلف ألوانه مثل ذلك المذكور إنما يعظم مقام الله تعالى ويخشاه العالمون به سبحانه لأنهم عرفوا صفاته وشرعه ودلائل قدرته إن الله عزيز لا يغالبه أحد غفور لذنوب من تاب من عباده إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم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 إنه سبحانه غفور لذنوب المتصفين بهذه الصفات شكور لأعمالهم الحسنة والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ثم أعطينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على الأمم القرآن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 التي لا نقلة بعدها من فضله لا بحول منا ولا قوة لا يصيبنا فيها تعب ولا عناء ولما ذكر الله جزاء المصطفين من عباده ذكر جزاء الأرضلين منهم وهم الكفار فقال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 إنه كان حليماً غفوراً إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعا إياهما من الزوال ولإنزالته على سبير الفرض فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة غفورا لذنوب من تاب من عباده وَأَقُسَّمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَا أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إلَّا نُفُوراً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 فلم يوفوا بما أقسموا عليه الأيمان المؤكدة من أن يكونوا أهدى ممن سبقوهم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ولن تجد لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وقسمهم بِاللَّهِ عَلَى مَا أَقْسَمُوا عَلَيْهِ لَيْسَ عَنْ حُسْنِ نِيَّةٍ وَقَصْدٍ سَلِيمٍ بل للاستكبار في الأرض والخداع للناس وَلَا يُحِيطُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَصْحَابِهِ الماكرين. فهل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا سنة الله الثابتة وهي إهلاكهم كما أهلك أمثالهم من اسلافهم فلن تجد لسنة الله في إهلاك المستكبرين تبديلا بأن لا تقع عليهم ولا تحويلا بأن تقع على غيرهم لأنها سنة إلهية ثابتة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 انه كان عليما قديرا افلم يسر مكذبوك من قريش في الارض فيتاملوا كيف كانت نهايه الذين كذبوا من الامم قبلهم الم تكن نهايتهم نهايه سوء حيث اهلكهم الله وكانوا اشد قوه من قريش وما كان الله ليفوته شيء في السماوات ولا في الارض إنه كان عليما بأعمال هؤلاء المكذبين لا يغيب عنه من أعمالهم شيء ولا يفوته قديرا على إهلاكهم متى شاء ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يعجل الله العقوبة للناس بما عملوه من المعاصي وما ارتكبوه من الآثام